وأحداثها إن كانت سرة في بعض الأحيين فهي مقربة في بعض الأحيين الأسرة عندما تحدث للإنسان حادثة لا يفتطيبها ويحزن من أجلها الحادثة التي تحدث له أمام نفسه تنشأ عن أصلي عن أصل حصل من الإنسان بأنه أصابه شيء بأسباب قصر فيها فإذا ما كان ذلك فلا يلومن إلا نفسه لأنه قصر في الأسباب فليس له غريم أمامه ليس له غريم هذا الغريم يتعب ولكن تقصيري في الأسباب هو الذي أوقعني في هذه القوة ومصائب وأشياء تسيوه ليست من صنع يده بل تقعوا عليه هكذا فإذا كان الإنسان وحده في ولم يكن له إيمان يشفنه بطاقة تمد بأنه ما دام ذلك الأمر غير إرادة وأنه لم يكن له فيه سبب فإن مجريه علا لا بد أن تكون له حكمة ولا يمكن أن يخطئني الثواب المصيبة التي أصاب بها دون أن, أكون لي فيها أن يكون لي فيها أسباب لو لم يكن فيه ذلك الإيمان كيف يرد حزن نفسه وليس أمامه بريم إن كانت نفسه قد قصرت فإنه بالعقل يقول لها يا نفسي لا فعزني أنت قصرت في هذا فكان الجزاء كذلك ولكن حين لا يكون لأمامه بريم ماذا يفعل إذن سيشقع وسيتعب نفسيا وسيكون قلقا وسيكون برما أما حين يكون له إيمان وله دين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 ولا نعلم ما يرضي هذه القوة والإنسان مجموع ملكات ومجموع قوات متى يكون الإنسان سعيدا ومنسجما حين تأخذ كل قوة من قوات غذائها الطبيعي غذائها السليم على منهج العالم بها بحيث لا تضغى قوة على قوة ولا تضغى ملكة على ملكة فحين يأخذ كل شيء حقه يكون الانسجام النفسي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 يكون في الأمر الذي اتفق الجميع عليه فالذي يطلب المال قد يجعله غايا والذي يطلب الجاه قد يجعله غايا والذي يطلب السلطة قد يجعلها غايا والذي يطلب الفتوء قد يجعلها غايا غايا لماذا؟ لابدّ لتحقق لنفسه غرظاً من أغراض الحياة فإن اختلفوا في هذه الغايات تسميها غايات قريبة غاية الغايات من كل إنسان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 وهو العدو الذي لا يحس فيمكنك أن تشد عليه المنافذ لأن له لطفة تدخل ليس أمرا ماديا تستطيع أن تدفعه بأسوار وحواجب وحوائط ولكنه يتغلغل في النفس تغلغلا بتلطف بحيث لا تعلم فلما تسلب ابن حجم عن مسألة هذا الهم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 ثم أخذ يعدد ما أشد بنود الله لله بنود كثيرة ولكنها متفاوتة في الشدة فسلسلها رضي الله عنه سلسلة منطقية مستقرأة من واقع الكون وسلسلة إذا سمعها الإنسان لا يمكن أن ينساها لأنها مربوطة بالرباط التعاكل فقال أشد بنود الله عشرة الجبال الرواسي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 يستطر بالثوب أو الشيء وينضي لحاجته والسكر يغلب ابن آدم يففده تواجنه والنوم يغلب السكر والهم يغلب النوم فأشد بنود الله في الهم حين يوجد إيمان في النفس بهذا الإيمان يوجد الرصيد.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 وفي أيدي خلق الله وحين تضعها في أيدي هؤلاء وهم بمخلوقيتهم لله يطلبون الرزق من الله فحين تؤدي عن الله بما أعطى عن الله بما أعطك لا يجحد الحق لك هذا أبدا ولذلك يحترم الحق سبحانه وتعالى تضحك وكسبك في الحياة لتتمول فحين يطلب منك أن تعطف على معجم غير قادر على العمل يقول من ذا الذي يقرض الله لا يأخذ منك أبدا ثمرة اكتفاحك ولا عملك وإن كان هو الذي أتك القوة التي بها تك والعقل الذي به خطط والمادة التي فيها فعلت كل ذلك عطاء الله ولكن لأن لك في حركة ولأن لك في عمل قال لك إنه أصبح مالك وأكرضني من ذا الذي يفرض الله قرضا حسنا لانه لعيال الله الذين يطلبون رزقهم من الله فحين تؤمن حياتك أن في يد الله يكون الله آمن عليك وعلى ذريتك وعلى من ياتي بعدك بان يؤمن لهم حياتهم ولكن الناس يثقون في خزائنه ويثقون في بنوكهم ويثقون في جيوبهم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 تحت ظل شجرة لأن الطعام قد مللت أثيبه واللبث قد مللت أليناه كل شيء وأنت ما حظك يا عمر قال أرض خوارة فيها عين خرارة تدر علي حياتي ولولدي بعد مماتي ما وكان وردان الخادم واقف فقال معاوية له وأنت يا وردان ما حظك في هذه الدنيا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 أراد أن يبرز تلك الحكمة فصور لها شخوصا من عنده ليحقق لنا معنا جماليا اجتماعيا كل انسان حين سمعه هشله وطرق وهي أيضا يحدث للتاريخ أن المنصور خليف العباسي حينما بويع بالخلافة دخل عليه مقاتل ابن سليمان ومقاتل كان إنسان يقول كلمة الحق فحينما رآه المنصور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 بأنه عند القوم ما به انتفع هل لا ينتفع إلا بالمال فالمال ثمرة لعمل وهو في الإسلام لا وسيلة إليه إلا بالعمل وإذا كان لا وسيلة له إلا بالعمل فعلى الإنسان يعني يعمل ليكون له مال فإذا كان له مال من عمل حل بعد ذلك يفرض الله فيه ما يفرض ثم يسخي الله نفسه فيه بما يسخيه تطوعا فإذا نظر الناس إلى الرزق على أنه هو بس ناحية الفور نقول بأخي الله, الله فضل وفضلنا بعدكم على بعض في الرزق والله إيه؟ فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براضي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء البيئة القريبة لازم توسع الرزق ده هو إيه مش المال بس ولماذا لا تقول أن العافية أيضا رزق القوة رزق العلم رزق الحلم رزق إجادة تصنع رزق إذن فمطلوب منك إذا كانت عندك نعمة من هذه النعم أن تعتبرها رزق هذا الرزق تؤدي فيه حق نفسك ثم بعد ذلك تؤدي فيه للناس ترده على من تعول. إن كانت دائرتك في الإنسانية ضريقة ترده على المجتمع الأوسع ان كانت رجلتك أكثر ترد على الإنسانية إن كانت عندك إنسانية إذن فلا تنظر للرزق دقت على أنه المال لأن الله فضل بعضكم على بعض في رجل قال هل من المفضل ومن المفضل عليه كل واحد في الحياة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 هذه الغاية هي المال فقط نقول له لا يا أخ أنت فاضل في جهة ومفضول في جهة ولكن الجهة التي تكون أنت فاضل فيها ربما نفسك تأبى أن تعمل في ميدانك ولذلك متى توجد الموهبة حين يصادف العمل منطقة موهبتك وحين تحمل نفسك على عمل لا يختلف يختلف مع موهبتك يكون فيه فشل أو يكون عدم نجاح فلا بد أن تنظر إلى خلق الله جميعا بأن كل إنسان فيه جهات فاضلة وفيه جهات مفتولة وأنت أيضا كذلك فيك جهات فاضلة وفيك جهات مفتولة وانظر إلى أعلى الناس جاها وإلى أعلى الناس مكان فجده في بعض الأحيين يحتاج إلى أقل الناس حرفة ومهنة فربما ذهب فوجد بالوعة البيت مزدودة فيجد البيت كل رائحة يرتد بعربته ليبحث عن أي إنسان يأتي ليسلك البالوع معرفة هذا الإنسان لتسليك البالوع ورضى نفسه بأن يفعلها تلك أيضا موهبة لا توجد فيك أنت فهو فازل عليك في هذه الناحية وأنت كد تكون فازلا عليه في ناحية أخرى ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى أهم يقسمون رقمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في القياة الدنيا ورحمة ربك خير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 حاول أن يكون فيه إن أردت طموحا في فلا بد أن يكون هناك طموح في الوسيلة أما أن تطمح في الغاية والوسيلة هي هي فإنك ولا شك تتنحرف وستغلبك ظروفك على الانحراف إذن فيجب أن يكون المجتمع مجتمع إسلامي ليست قيمة المرضء بالعمل الذي يعمله ولكن قيمته بإحسانه للعمل الذي يعمله فأي عمل في الحياة يدره رزقا حلالا ويدره مكسبا طيبا هو عمل طيب لا تنظر إلى طبيعة العمل فيه أبه فيه سيطر فيه جا فيه زخرة وأي إنسان أراد أن يعيش حياته بحل لن تضيق الحياة عليه بأي عمل وقيمته التي يقيم بها لا نوع عمله ولكن إحسانه لعمله قيمة كل امرئ ما يحسنه فحين يوجد إنسان في حرفة يتواضع الناس على أنها حرفة حقيرة وما فيش حاجة اسمها حرفة حقيرة أبدا إنما فيه عامل حقير لا يحسنها في أي وضع كان في أي مسؤولية كان في أي دائرة كان لا يحسنها هذا الحقير أما أن يكون الإنسان مبكنا لعمل الذي دخل في طاعة ودخل في مواهد ودخل في إمكانياته فلا يمكن أن يوصف ذلك العمل والحقارة أبدا لأنه سيؤدي مهمة في المجتبع ولذلك قيل قيمة كل امرئ ما يعتنه وأعجبني في بعض مضابة البرلمان الفرنسي ينشرون أشياء من النوادق أن نائبا كان عاملا من العمال ثم وصل إلى مرتبة وزيره فلما أرض قانون للعمال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 تلك هي مرتبة الإحسان في العمل فالإسلام لا ينظر إلى عمل بخصوصه ولكن ينظر إلى إتقانك العمل ومعنى إتقانك العمل هو أن تكون سائرا في على منهج ربك بأن تعمل لله وأن تجعل جهدك هذا على فوق مستوى استهلافك ليتوفر لمن لا جهد لك نوع من ثمرة عملك حين يوجد ذلك يوجد المجتمع المنتجم يوجد المجتمع المتكامل والتكامل يضرب الله لنا مثلا في الكونيات التي لا نشك فيها كونيات مقسها وبعض الصدحيون يجعلنها تضاد في الكور لا هو تقابل التكامل في الكون فمثلا هنا ظاهرة الليل وظاهرة النهار الحق سبحانه وتعالى يلفتنا من قضيات حسية إلى قضيات عقلية معنوية قد تختلف فيها الأراء كما اختلفت فأتي في الليل ويقول لك لا تظن الليل هذا ضد النهار الليل له مهمة والنهار له مهمة لو كات الحكاية نهار كلها لا تنفع الحياة الليل كلها لا تنفع الحياة فأضرد لنا مثلا يقول لنا إيه قل أرأيكم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة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 ويلاحظوا في التعبير القرآني أن تذيل الآية الأولى يخارف تذيل الآية الثانية مع أنه سياق واحد كل أرأيتم كل أرأيتم يأتي في جانب الليل يقول لا تسمعوه وفي جانب النهار يقول أفا لا تفسرون لفتة أسلوبية يجب أن يلتفت إليها العقول لأن مدام الليل سرمت الليل سرمت مكان النوم ومكان النوم كل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 هي الحاسة الوحيدة التي يبقى تالها لأن بها الاستدعاء تلمح في قصة أهل الكهف شيئا يشير إلى إعجاز القرآن التعبيري الله يريد أن, يب... أن يناموا مدة طويلة 300 سنة ويزودهم تسعة النوم ده سعيز هدوء وهم في كهف كهف في دبل. كل مكند عرضا لصفير الزياق ولزئير الحيوانات ولزواهر الطبيعية ولولي الى اخر والسمع لا يفكد مهمته ليلة سيأتي القرآن يطمئن على هذه الناحية ولفضربنا على ازانهم في الكهف سنين عددات لا تستمع اللي هي اللي ما بتروح شديد النوم لا احنا هنضرب على ازانهم في الكهف سنين عددات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 في أن الليل للمسكس وفي أن الليل للرقود وللراحة والسكن والنهار للكد هذه ظاهرة مؤمنين بها فهم يكدحون نهارهم وينامون ويسكنون ويستخرون لها والذي يكدح نهارا لا بد أن يستريح لها والمسألة كانت في فترة الوحي الوحي جاء لرسول الله ثم فترة مرة عالية والوحي كان يجهد رسول الله حتى أنه لا يتفصد عرصا إلى آخر وضمني حتى بلغ من الجادة في أولية الوحي هذه المسألة إعداد نفسه إذا فترة الوحي مرت يبتدي الخوف من الألم يزول واللذة التي بكيت من أثره تشجع فالرسول يشتاق إلى الوحي طاقة جديدة علشان اشتياق للوحي بحيث إذا جاءه على اشتياق يبقى. إذن فالفترة الوحي هي بمثابة سكون الليل وهدوئه وسكنه بعد فترة الجهد المناسبة للضحى فهل يقال أن الضحى والليل إجا سجدونه هل إذا جاء الليل على الضحى معنى ذلك أن الضحى لا يجي لا إجل ذهابه إتمة القسم في هذه المسألة ليقارن ضحوته بإجهاده ويقاون فترة الوحي بسطونه حتى هو إلى الوحي بعد دوال البتاعد البعض وبعد ذلك حين يشكاق يأخذ على الوحي رساقاته هذه الآية يأتي الله بها في, في سورة أخرى ليدلنا على قضية من التي تتلمنا فيها في انطلاق النوعية هذه القضية مهيئة يلوى الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى متقابلين وما خلق البتر والألفة إن تعيكم لشتها كل واحد له مهمة فنقلنا من قضية ثونية مرئية إلى قضية قد تختلف فيها العقول فنبه الحق على أن ذلك هو قانون ستامه فلا يقل المرأة أفضل من ذلك ولا الرجل أفضل من ذلك ما لا يقال الليل أفضل ولا النهار أفضل ولهذا يصحي انسلب إلى نهار ولهذا يصحي انسلب إلى ميل إذن والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعي كل شكا إذن فالإيمان بالله والإيمان بمنهج القرآن إنما جاء لينظم حركة الحياة وليعطي للصاقة النفسية كل مقومات غزائها وللعقلية كل مقومات غزائها وللاجتماعية كل مقومات ثلوسها الإنسانية الرهية حياة خلقها الله يقابلها موت تخلقه الله حياة وموت من خلقة الله إذن الذي يحييه هو الذي ينظم هذه الحركة ولجانا يضرب لنا الحق ان حرثة في الحياة على غير منهج تعتبر حركات فائشة حركات لا غاية لها سليمة حركات تتعارب ولا تتساند فاذا اردت حركة متساندة غير متعاربة فخذها عن منهج الله سبحانه اذا اخذتها عن منهج الله كان المجتمع سليم وكان العقل قد اخذ غزاء وكانت النفس البشرية قد أخذت غذائها أما حين ننحن فالحق سبحانه وتعالى يرجعنا إلى الجن في الأدنى سالأنعام بل في الأضال ولذلك عرض القرآن قضية هذه القضية أن هذه المادة الإنسانية لمخلوق حينما نفخ الله فيها من روحه دبت فيها الحياة فسمى ما رضعه في المادة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 المدى أخذت الروح اللي بقى خرستتها وخلاتها فيه شيء اسمه روح هذه الروح او حياة هذه الحياة ما روح هذه الروح وما حياة هذه الحياة هي التي يمتاز بها المؤمن الذي آمن بالله حين يؤمن بالله ويأخذ عن الله منهجه يقول فيه روح زيه روح لروحه وحين لا يأخذها يأخذ الروح لزيه السياسر تماما ولذلك يلفتنا الحق بالتعبير عن هذه الأشياء في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله و للرسول إذا دعاكم لما يحييكم هم هو يخاطبهم وهم أحياء يخاطبهم بالتسليم إذا في حياته التي تخذفها الروح الأولى في المادة فتصير لها كل الملكات لكن إذا دعتم لما يحييكم يعني حياة هذه الحياة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 ويسمي من ينزل بها روح نزل به الروح الأمين لفظ واحد استعمله فيما يحرز المادة إلى حيز خرستها وحيويتها ونشاطها واستعمله في المنهج الذي ينزله واستعمله في الحابق للمنهج فذلك روح وذلك روح وذلك روح إذن إيمان يتولد من روح عن روح عن روح إيمان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 تنصدم خرسات حياتهم فتتع... لا فلا تتعارض ولكن تتساند ولا تتعاند وحين يوجد المجتمع الذي لا يتعاند أسراده وإنما يتعاضضون يوجد المجتمع المثالي الذي ينشده كل الناس ولكنهم ضلوا حين بحثوه وطلبوه عن غير منهج الله